بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات Oh, uh yeah. -huh. السماوات والأرض في الثدئ أيام ثم السوى على العرض اعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. ويجعلكم مستغرقين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرحم رايكم يذكم ب ranksكم وقد لا يستغي منكم من أنفق من قبل الفكح وقاتا أولئك أعرموا درجة من الذين أنفقوا من بحث وقات وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون وَأَرْهَقُونَ الله ۚ أَيْسَنَ بَغِيَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ الأنهار خالجين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آلون وتبث من نوركم كين ارجعوا وعاءكم فالتبثوا نورا فاضرب بينهم بشور له باب باطنه وظاهره من الْعَذَابِ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بنا ولكنكم فلنتم أنفسكم وفعبتكم وارتبتم وغررتكم الأمان يحجى جاء أمر الله وغرركم بالله الغرور اليوم لا يؤخر جفروا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يحصل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحوض. وَمَا نَزَلَ مِنَ مَثَلِهِمْ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَصًا قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ قَوْمِ وَكِتَابٌ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تحصلون والمصدقات وأقربوا الله قوضا حسنا يضاق لهم ولهم أجل كريم وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم احلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وسينة فتفاقهم بينكم وتجادوا في الأموال والحولات كان في غيث أعجبيكم فعرم جاثوتهم مما ينيج فتراه مصفرا ما يكون أطعم، وفي الآخرة عذاب شديد، وغفرت من الله وارضوا، ومن عياش الدنيا. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعزت من الذين آمنوا بالله ورسله فهل تقضي الله يؤتيه من يجاء والله ذو الفصل العظيم ما أصابا مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله كي لا تاسوا علي ما ولا تفرحوا بما فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلناه المينات وأنزلنا معهم الكتاب والميسان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا aiáu ni emấm mơ của mâ tu mùa tu la vìâấ mơ là có ýú nói ولقد أرسلنا نوءا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب فمنهم مهدد وكثير منهم فاسقون. وقفينا على آسانهم برسلنا وقفينا بعيسى بمريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب تبعوه رفضه ورمته ورباني يذنب ما كتبناه عليهم إلا بجراء قوان الله إلا الله فما رعوه قال عاديا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم طفلين برحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم بأن لا يحلم أهل الكتاب ألا يقفرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل الله يؤتي من يشاء الله ذو الفصل العظيم